بسم الله الرحمن الرحيم و cha realm we mm -hmm. I a v i Bəkdən iyyin məzim sha Oh <laughs> What am I saying to действий Alb van a yeah. Əm məl məlunəcə cha on din つ Dan и فاسألهم أن يرى وَالصَّبْرُ الَّذِي حَقُّ مِنْ رَبِّكَ إِنَّكَ بِالرُّؤْيَا وَالسَّبْحِ بِحَمْدِ الرَّبِّ بِكَرِيمًا سَنْتَجُو وَمِمَّنْ نَلِفْتَ o <laughs> a